بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرقه وخير مما يهمون صحيح طلبة الدكتور محمد رجالد الإسماعي أخذ لكم الصلاة والسلام على رسول الله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 جهة أخرى من جهات القواعد الترجيشية في أصول التفسير وهي ما يتعلق بالسياق القرآني ما يتعلق بالسياق القرآني إخوانا يعني إخوان حاول ما نجي كده نضم على بعض يقول إن النظر في سياق الآية من حيث سباقها ولحاقها يعين على تعين القول الراجح. السباق السياق ما يسبق الآية من الكلام والخطاب واللحاق ما يلحق الآية أو الموضع إن كنت بصدد تفسير آية او موضع في آية فلا بد وأن تقف على معنى ذلك الموضع من خلال باب السياق الذي جاء فيه فانك إذا قلت مثلا انت ذكي قال الاستاذ لتلميذه انت ذكي هذا التركيب وتلك الجملة تفيد معنى هذا المعنى يفيد المدح او الذن المدح فأنت تصفه بصفة الذكاء وهي صفة تمدح صاحبها لكن قد يتغير ذلك الذي دل عليه اللفظ إذا ما جاءت في سياق فتدل على الذم لا على المدح فإذا سأل الأستاذ تلميذه فأجاب جوابا خطا واغرب وأبعد في الخطا فقال له أنت ذكي هل أفادت نفس المعنى الأول تفيد هنا إيه؟ بالذنب فإفادتها الذنب بما عرفت ذلك؟ السياق فهذه الكلمة جاءت في سياق هذا السياق يحمل للكلمة وبذلك التركيب تستطيع أن تقف على المعارض يعني أنك لا يسلم لك معرفة معنى الكلمة أو الموضع بغير تركيبها على السياق فلا بد من حمل الكلمة أو الموضع من الآية أو الحديث أو غير ذلك على سياقه من ذلك الله على ذق إنك أنت العزيز الكريم فإذا قلت أنت العزيز الكريم فهذا على جهة المدح، لكن لا يمكن أبدا أن أفهم ذلك المعنى إذا حملت ذلك الموضع على سياقه فلكل مقال بساط من الحال وبساط من السياق وبساط من الخطاب فإذا قلت مثلا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى فإذا أردت أن, أن تفسر معنى القبول كلمة القبول فالقبول يحتمل أكثر من معنى يحتمل الاجزاء أو الصحة يحتمل الرضا يحتمل المثوبة يحتمل أبراءة الذمة من عهدة الطلب الشرعي قد يحتمل هذا اللفظ أكثر من معنى لكن بساط الخطاب مقتضى الخطاب سبب الخطاب لماذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أين تجد ذلك الخطاب هذا الموضع تلك الكلمة أين تجدها تجدها في بيان فقهي أم في بيان عقدي أم في بيان في التفسير او غير ذلك إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم عن الفقر طبعا ما فيش تصنيف لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في معرض بيان أنه لا يجوز أن تصلي إذا أحدثت إلا أن تتوضا صحيح؟ ضرط فهذا يعني ان الخطاب أن مقتضى الخطاب ان الباب الذي تدخل منه لفهم ذلك الحديث باب إيه؟ عن أعمال متعة الظاهر أعمال الظاهر اللي هو الفقه والفقه لا يعتني كثيرا بكنية الثواب او بكيفية المثوبة او بقضية الرضا وعلو الدرجات وانما يعتني بتصحيح الاعمال او بابطالها حلال حرام مجزئ غير مجزئ يعني يعتني باجزاء العمل بصحة العمل ظاهرة فلو أن إنسانا امتنا عن الطعام والشراب والمفطرات في نهار رمضان واكتملت له شرائط تلك العبادة واتى بما وجب عليه ظاهرة لكنه كان يطلق بصره في المحرمات ويسمع المحرمات إذا سأل فقيها هل صيان صحيح بماذا يجيب الفقيه؟ يجيب الصوم صحيح إلا على مذهب بالظاهرين لصوم صحيح وبالتالي أجزأه ذلك الصوم وبرأ ذمته وبالتالي لا يطالب بإعادة ذلك اليوم أما إذا سأل مربيا في علم السلوك في علم التصوف او هذا الفقير رباني يقول له هو صحيح لكن انت كده ما اخدتش اي اكده هذا الذنب الذي فعلت يناقض الثواب الذي حصلت خلاص انت ما خرجت بشيء بل لعلك خرجت بما يكون عليك لا لك القضية دي فقهية لا ليست فقهية القضية دي مسلكية تربوية عقادية لكنها لا يعتني بها طالب الفقه كعلم يضبط الحركات الظاهرة فأنا فهمت القبول من باب الخطاب في بوابة مكتوب عليها خلي بالك هذا الخطاب إنما جاء لبيان لبيان فقهي معايا يا أخونا لبيان فقهي فكل مقال له بساط من السياق له بساط من الخطاب له بساط من الحال فالسياق هو ما يحمل اللغة والعرب ما كانوا يفهمون الموضع إلا في سياق هذا ليس شيء مخترع أو شيء مبتدع أو شيء مكتشف وإنما كان ذلك صديقه عند العرب بحيث أنه لا يشكل على عربي أبدا إذا سمع قول الله تعالى لقب إنك أنت العزيز الكريم لا يشكل ولا يكون ذلك التركيب مضلة في فهم لأنه لا يفهم الكلمة ولا اللفظ ولا الجملة إلا محموله على سياقها. من تمكن من السياق تمكن من حسن الاستنباط والاجتهاد لأنك لا تستطيع أن تفهم اللفظ إلا في سياقه فإن أحسنت التفقه والنظر والتدبر في السياق ضبط ذلك فهمك لذلك اللفظ فيمكن أن يخصص ما كان عاما أن يقيد ما كان مطلاقا أن يبين ما كان مجملا أن يوجه وأن يؤول وأن يحمل علاقات كثيرة يوجدها فاهم السياق بالنسبة لللفظ. وقد ذهب المحققون من اهل العلم إلى أن البلاغة والبيان لا يتوقف على اللفظ وإنما يتوقف على التركيب السياق. هو سياق من التركيب، لأن اللفظة تكون في جملة والجملة تكون في سياق قد اكتنفت بين سباقها ولحاقها فأنت ما تقدرش تفهم الآية إلا لو دخلت على ذلك الفهم بفهم السياق اللي يبدأ من أحيانا يبدأ من الصور من بداية الصور وتلحظ في الصورة وحدة موضوعية السوره بتحافظ تجد خطا دقيقا لطيفا انما تقف عليه بحسن التدبر كانما انزلت السوره لتدل عليه فكل ايه وموضع في السوره لا يسلم لك تفسيرها والوقوف على معانيها الا بان تربطها بذلك الخط في هذا المعنى الاصلي بالهدف الموضوع بالوحدة الموضوعية للسور واحيانا يكون السياق اقرب للموضع من ذاك فيبقى الآية قبلها او بدايه استئناف الكلام فالكلام قد يكون مستئنفا بمعنى ان الكلام في الآية في الصورة يتحدث مثلا عن واقعة من, من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقف الكلام ويستأنف في اتجاه آخر في الدنيا في التزهيد فيها في الجنة والنار أو في حكم فقهي تجد ذلك في سورة الأمعاب في سورة التوبة في أغلب السور قد تجد ذلك ما يظن أنه انفصام في الوحدة الموضعية وليس كذلك فلهذا من الإعجاز أن يخدم على المعنى أن يخدم المعنى وأن يدلك عليه من جهات متعددة لا من جهه واحده وأن يأخذ بك يطوف بك في العقاء الطارة في الفقه وهكذا كل ذلك ليصل بك إلى الشكر لا على سبيل ما صنعه المتأخرون الفقه فقه والعقيدة عقيدة أسمعه الصفات, الصفات والسير سيرة لا إنما يدلك على الحكم ويعينك كذلك على العمل به بأن, بأن يحمله على كل تلك الفنون فكل تلك الفنون التي احدثها متأخرون إنما كانت مطايا تجتمع لتحمل إليك المعنى ولتسوقك إلى العمل في غير عنام وإن شئت تقرأ قول الله تعالى عن الطلاق وهو حكم فقهي. أيضا بالله تعالى يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوان واذكروا ها؟ نعمة الله وده خطاب فقه خطاب فقه محط مش زي ما بيقول ايه والمطلقات يتربصن بأنفسه ثلاثة قروء مش خطاب فقه محط لا هذا يتنوع الخطاب يرحل بك حتى تحمل على العقائد والأسماء والصفات والترغيب, والترغيب والأحكام الفقهيه فيحمل كذلك حملة على العمل بخلاف تلقينا الآن فالتلقي الآن فق فق العقائد عقائد سيرة سيرة وغير هذا فبالتالي يجد الإنسان انفصاما أحيانا وقد تجد إنسانا متضخما في فن ضامرا في الآخر مع أنه لا يسلم لك أن تحسن الفن الأول إلا بأن تحسن الفن الثاني لكن ايه اللي بيحصل ده؟ نتيجة الانفصام هذا ليس يعني امرا سيئا لكن تعاطي قد يكون خطأ التعامل مع تقسيم الفنون وقد قسم العلماء تيسيرا على طلبه العلم لا أن يصير كل قسم قسيما للآخر يبقى أنا متخصص فقط عقيد لكن لا يعرف شيئا في في الفقه متخصص فقط فقه أي شيء في السيره مثلا وقد تجد حملة الشهادات العليا والأساتذة لا يعرف شيئا في علم اخر لا يعرف شيئا في علم أخ تماما زي طالب الثانوي في علم أخر. وأحياناً تجده يعرف كل شيء عن موضوع الرسالة لكن حتى في نفس الفن معلوماته ايه معلوماته بضاعته مزدياه كل ده بسبب عدم التعاطي الصحيح مع تقسيم العلوم تقسيم العلوم صحيح ييسر على طلبة العلم لكن لابد ان يتعاطاه طالب العلم بالتجانس وبالتكامل فتكتمل العلوم عنده ويبقى في بصات قاعدة ارضيه أرضية لابد أن يقوم عليها التخصص ما ينفعش يتخصص بشيء مش عارف شيء لا يعرف شيء عن كل شيء يعرف كل شيء عن, عن شيء ماشي مقبول ما, شيء ما هي يا أخوانا طيب يقول إن النظر في سياق الآية من حيث سباقها ولحاقها يعين على تعيين القود الراجح وقد اهتم كثير من المفسرين بالسياق في ترجيح أحد الأقوال أو ردها لمخالفتها السياق وقد يكون اللفظ عاما محتملا لأكثر من معنى فيحدد, فيحدد بالسياق أحد هذه المعنى لأنه أولى به وأقرب مع أنه مع أن غيره من الأقوال محتمل مثال ذلك قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن عبده ما كتب الله لكم ففي تأويل قولي تعالى ما كتب الله قيل هو الولد قيل هو الولد وقيل ليلة القدر وقيل ما أحله الله لكم ورخص لكم قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى لو ان اول من يسمع كلمه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى امام المفسرين لا لابد ان نحن اين ننتبه لانه لا يرجح فحسب وانما يرجح ويبين الوجه الذي من أجله قال ان ذلك راجح بل ويبين وجوه الدلاله واحيانا يعرض أقوال المفسرين ويعرض كل قول بدليله وبوجهة نظره ويوجه الأقوال ثم يرجح بينه ثم مزيته أنه في توجيه تلك الأقوال يعتمد طريقة العرب ويوجه على اللسان الخالص لتمكنه من عادة العرب في خطابها وكلامه وقد نزل القرآن على اللسان العربي الممين يقول الإمام ابن جرير رحمه الله والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال لما يقول ابن جرير طبر عندي مأبولة صح لكن كل كتاب دلوقتي من الكتاب المؤسرة المعاصرة تجد كله إيه وعندي وقلت. وأرى وغير ذلك من هذه الإضافات التي تعني تعني تعجلا وجرأة لما يقول ابن جايد طابري عندي آه. فالعندية دي مقبولة لكن ما نقول ما بيننا كده عندي غير مقبولة انت مين يعني العندية اللي عندك دي انت مين يقول أن يقال إن الله تعالى ذكره قال وابتغوا بمعنى طلوب ما كتب الله لكم يعني الذي قضى الله تعالى لكم وإنما يريد الله تعالى ذكره وطلوب الذي كتبت لكم في اللوح المحفوظ أنه يباح فيطلق لكم وطلب الولد إن طلبه الرجل بجماعه المرأة مما كتب الله له في اللوح المحفوظ وكذلك إن طلب ليلة القدر فهو مما كتب الله له وكذلك إن طلب ما أحل الله وأباحه فهو مما كتبه في اللوح المحفوظ وقد يدخل في قوله وابتغوا ما كتب الله لكم جميع معاني الخير المطلوبة غير أن أشبه المعجب والإيه كل ذلك جائز في الدخول لأن الله تعالى كتب للعبد كل شيء فإذا طلب العبد ما كتب الله تعالى له بالسعي المباح الجائز شرعا فهذا داخل في الآية لكنه قال غير أن أشفه المعاني بظاهر الآية قول من قال معناه وابتعوا ما كتب الله لكم من الولد لأنه عقيب قوله فالآن باشروه بمعنى جامعوه فلأن يكون قوله وابتغوا ما كتب الله لكم بمعنى وابتغوا ما كتب الله في مباشرتكم إياهن من الولد والنسل أشبه بالآية من غيره من التأويلات التي ليس على صحتها دلالة من ظاهر التنزيل ولا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهنا علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن جعل باشرهن الباب الذي يدخل به على الكلمة التالية الكلمة التالية ذلك الموضع مشتبه مجمل قد يدل على معان كثيرة طيب ايه اللي يحد لي المعاني دي ايه اللي يوجهني نحو الطريق الصحيح ان ادخل من الباب ايه الباب الكلمه اللي قبله الخطاب جاء في معرض الكلام عن ايه قضيه الاعتكاف ايه الممنوع في الاعتكاف المجامعه المباشره فهنا لما آل. لما رفع في في الاعتكاف في الصيام فتاب عليكم وعاف عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله له فسر وابتغوا التي تحتمل كل ما يمكن ان يطلبه العبد من الخايض بما كتبه الله له قيد ذلك بباشروهن ايه الشيء الاليق بباشروهن الولد يبقى العلماء كلموا قالوا خمس ست سبع عشر اقوال ايه الشيء الاليق بباشروهن الولد ففسر ذلك وجه الآية إليه يبين التفسير كان بإيه بما تحتمله اللفظة لا بما يحتمله السياق أو بما قيادة السياق من ما تحتمله اللفظة يبدي مش تفسير لفظ مش تفسير الموضة بل قد تجد إجابة الإشكال في موضع ما في سياق في سباق أو لحاق. يبقى الصح إذا أردت أن تستنبط النص وهذا مهم جدا لازم أفكك النص الشرعي من الآية أو من الحديث طريقة للتفكيك إيه؟ من كل كلمة وكل تركيب اشوف بيدل على لي بكل كلمة لي ممكن تدل على خمسة ستة سبع حاجات والتركيب لما تتحط تركيب تدلني على كذا حاجة زيادة الحاجات دي كلها تمشيني في اي اتجاه بالسياق ادخل من الباب الصح ما تبصش على البناء من كل شباك انت مش مسموح لك تدخل من الشباك لكن انت مسموح لك تدخل من ايه من باب الباب ده ادخل منه صح تقدر تقف على المعنى المقصود هذا في كل تفسير للنص واحنا قلنا ان ان في علم اسمه تفسير النصوص يقف عليه الاجتهاد والاستنباط مهم جدا السياق من اذ ما يمكن في قضية فهم النصوص المشرفة من الكتاب والسنة يقول المصنف فأنت ترى في هذا المثال أن الإمام ابن جرير قد ذكر احتمال العموم في قوله جميع معاني الخير المطلوبة ثم خص أحدهما بذلالة السياق فقال غير أن اشبه المعاني بظاهر الآية قول من قال معناه وابتغوا إلى قيد حدد خص وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد مثال آخر قوله تعالى ثم السبيل يسفر قيل في السبيل قولان الأول خروجه من بطن أمه الثاني طريق الحق والباطل بيناه له وأعلمنا وسهلنا له العمل به ثم السبيل يسره ثم سبيل الخير وسبيل الشر بصرناه وعلمناه وفخمناه وبينا له ثم اعناه على سلوك سبيل الخير وعلى الامتناع من دخول سبيل الشر وذلك ذلك وهذا هو القول الثاني قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى واولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب قول من قال ثم الطريق وهو الخروج من بطن أمه يسره وإنما قلنا ذلك اولى التأويلين التوجيه اسمع عملية, عمليه ايه التوجيه القول ايه توجيه القول عند الإيمان قال وإنما قلنا ذلك اولى التأويلين بالصواب لأنه أشبههما بظاهر الآية وذلك أن الخبر من الله قبلها وبعدها عن صفة خلقه وتدبيره جسمه وتصريفه إياه في الأحوال فالأولى أن يكون اوسط ذلك نظير ما قبله وما بعده يعني إيه يعني هي الأيات بتبدأ بإيه قتل الإنسان ما أكثره هذه البوابه ده الباب اللي حدخل لان اول الايه اول الصوره عبس وتولى شوفي بعدين كأن القصة القصه الصورة بقصة بالقص بعد كده وكانما ايه خلاص وقفت ودخلنا في موضوع ثاني وقفت فين كلا انه تذكره فمن شاء بكاه؟ في صحف مكره مرفوعه مطهره بايدي سبعه شوف انا عايز اشوف ان ما كانش في انفصال عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفع الذكر اما من استغنى فانت لو تصدى وما عليك ان لا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنوت لها كلا انها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة في انقطاع هنا وانفصان في الظاهر ممكن في انفصان خصوصا اذا حملت كلا على انها متعلقة بما يأتي بعدها لا بما قبله لكن اذا قلت كلا يعني يعني ما يكون ذلك بمعنى الزج او السكوت او الانتهاء فقلت ايه و... فأنت له تصامع له ذلك وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلاها كلا يعني لا تفعل ذلك بالمعنى كده كلا لا تفعل ذلك يبقى احسن السكوت هنا الوقف هنا يحسن يبقى كلا دي متعلقة بما قبلها وكأن الله تعالى يوجه نبيه صلى الله عليه وسلم كلا لا تفعل هذا. ليس ذلك مطلوبا منك ولكن عليك ألا, ألا تكون باخيع نفسك وهذا تيسيرا على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية وتسلية عنه صلى الله عليه وسلم وتوجيها حتى لا يتعنى في أمر دعوة الناس بما لم يكلفه الله تعالى واما من جاء وهو يخشى فأنت عنه تلاكل أو أن تكون كلا يبينها فيش إشكال يبينها فيش إشكال في الظاهر إنما فيش انتقال يشكر في الفهم كي يدخل دبنه اما ان قلنا كلا دي كلا متعلقه بما بعدها كلا انها تذكره تبغيه التذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمه في تعلق اه في تعلق في المعنى وان لم يكن تعلقا إيه؟, ايه ظاهرا لغويا في الاعراب وفي تركيب الجمله لا بس بيتعلق تعلق في المعنى لا. يعني وكأنما يبين للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذلك العتهم وأنه ما كان عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تبين لهم تلك المواعظ وهذه الدواجر وأن تبلغهم تلك التذكرة التي هي في ذلك الكتاب أظهر ما يكون لكل مادي الرأي فضلا عن المتدبر المتذكر فيا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب نفسك عليهم حسرات كلا انها تذكره فمن شاء ذكر في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سافر كرام برر وكانما انتقل من ذكر تلك المواعظ التي انزلت في ذلك القرآن على هؤلاء المكلفين تدرج منها لذكر ما كان منها في الكتاب المبين في اللوح المحفوظ فالكرام البرره هم الملائكة هؤلاء الملائكة فتدرج هنا فلما ذكر الملائكة رجع مرة أخرى لذكر الإنسان وأن هذا الذي جعله الله بين أيدي الملائكة بل ما ذكرهم لما تناولوا إلا بصفه الكرم والبر كرام كلا إنها تذكره فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سافرة كرام بررة فهذا الكتاب الذي لا يتناوله ولا يتعاطاه إلا هؤلاء الموصوفون بتلك الأوصاف الكريمة العظيمة الطيبة فإذا بالهذا العبد يجحد ذلك وينفض فيأتي الكلام بعد كده تبكيت بعد ذكر هذا التشريف لهذا الكتاب الذي أنزلت عليكم مواعظه وذواجره هذا الكتاب الذي يتعاطاه ويتناوله في الملأ الأعلى السافر الكرام البرره إذا بكم تردونه وتجحدونه وتكفرون به قتل الإنسان ما أكفره ما فيش كفر أكثر من كده ده معنى كلمة ما أكفره ما أكفره, ما كفر أكثر من, كده ما أكفره من أي شيء خلقه ادع بقى ايه نرجع إذا كان هؤلاء الكرام تعالى بقى نفكت عشان تشوف أنت أصدق فيه وانك لا تستحق ذلك ان يتنزل عليك هذه هذا الكتاب تلك الصحف المطهره ومع ذلك فان الله اتنا عليك قتل الانسان ما أكثر يذكره فان كنت قد كفرت وجحدت نعمه الله تعالى في تلك الايات المقروءه في تلك الايات الشرعيه فكيف تجحدوا ما أنت تعلموا من خلق الله من آية الله الكونية في خلقك فهذا استدلال على الشرع بما كان في الكون هو كثير في القرآن كثير في القرآن فإن فإنه كثيرا في القرآن ما يربط بين الماء المتنزل من السماء والشارع المتنزل كذلك من السماء بين حياة القلوب بهذا الشرع وحياة الأرض بذلك الماء وهكذا بين قضية خروج الزرع من الأرض وقضيه البعث كثيرا ما يربط القرآن بين الآيات الكونية والآيات الايه القرآنية هنا فعل ذلك إن كنت جحت الآيات القرآنية التي أنزل الله عليك وأنت لا تستحق ذلك فإنما تلك الآيات تشرفك كيف تجحدها فكيف تجحد ما انت تعلمه قتل الانسان ما اكثر من اي شيء خالقه. من خلقه من نطفة خلقه فقدر فهنا الخطاب ايه دلوقتي بيرجع فيه رد الى اصله قتل الانسان ما اكثر من اي شيء خلقه من نقطه خلقه فقدر قدر في بطن امه جنينا ثم السبيل يسر من يسر يحتمل معاني لما يدخل من الباب من مقتضى الخطاب من هذا السياق هيحدي لي إيه؟ معنى من المعاني دي ايه المعنى ان انا امشي شوف كده اشوف خلي بالك كنت ما قتل الانسان ما اكثر من اي شيء خلقه من نطفة انت متدرجه من نطفة خلقه فقدره في بطن ام ثم السبيل من الخير والشر يسره ثم أماته فاكبره انت عملت عندك خروجين مش خروجه واحده الخروجه الأولى فين؟ إن أنت خرجت التسلسل العقلي المنطقي في سرد هذا التطور الإنساني صح كده نطفة التقدير في بطن امه وبعدين الموت بعد رقم أربعة رقم ثلاثة تبقى إيه؟ يبقى خروجه بقى إلى تلك الدنيا خروجه من بطن أمي إلى الدنيا ثم خروجه من الدنيا إلى بطن الأرض فالولادة الأولى والولادة الثانية الحمل الأول وخرجه من الحمل الثاني بطن أمه هذا يدل على خروج آخر فش كده ما هو لما كان في بطن أمي نطفة فقد ظر خارج يبقى في ولادة لما دخل إلى بطن الأرض في ولادة تاني هذا استدلال ده نقطة الإيه الخروج عن السياق الأول إن التسلسل الطبيعي المنطقي العقلي في سردي هذه الاطوار الخروج الثاني ايه بقى الخروج الثاني إحنا خرجنا عن الاستدلال اللي كنا بنقول عنه إنه هو بيستدل بالآيات الكونية وما يقر به كل انسان على تلك الآيات المجهودة آيات القرانيه المجهودة من صنف من الناس فانت لو جيت قلت لي ثم السبيل من الخير والشر يسرى ثم هو ده المتنزع فيه ما هو ده اللي بيرد يبقى انت رجعت تاني للامر المتنازع فيه لا انت عايز تقيم الحج عليه فيما تنوزع فيه فتقول له انت كيف تتنازع في هذا كيف ترد كيف تشك فيه وقد علمت من امر نفسك الجهت وكيت وكيت وكيت لما تيجي تقول له في كيت ده اللي انت بتعدده عليه وتبكيته بيه تقول له نفس الكلام الاولاني اللي انت بتحاول تقنعه عليه ها وتقيم الحج به يبدأ كلام ايه بالحقيقة في الحقيقة في احكام المناظرة بعيد فبالتالي انا لازم احد لازم اوجه الكلام واحده في الاحتمال الاول وهو تجد بقى فيه في فيه انسيارية فيه في السياق ناشي في تسلسل ما فيش اي معارضة ما فيش اي اشكال معايا اخوانا وحكاز التفسير تفسير هكذا فشوفين يقول ايه ما اكفر من اي شيء خالق من نطفة خالقه فقدره خرج ثم السبيل ينسره ثم خرج من الدنيا الى وطن امه ثم اماته فاقبره ثم الولاده الاخرى ثم اذا شاء انشر في تسلسل منطقي هي قيام الحج على ما تنوزع فيه تمام كده اخواننا مفهوم؟ يقول طائفة من أمثلة ترجيح قول على القول هو من أمثلة رد أحد الأقوال بالسياق أي أن في السياق ما يدل على رد هذا القول تفسير الحسن رحمه الله لقوله تعالى وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نبا بْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ قال الحسن هما رجلان من بني اسرائيل يحتمل ولا لا يحتمل هذا السؤال الأول يحتمله طب ما هو أدم بني وقلوا عليهم نبأ بني آذر كل إنسان ابني آذر صحيح كده يا بني آدم قد أنزلنا عليكم صحيح يبقى يحتمل الله أفضل للا يحتمله يحتمل ولو كان بطريق الوساط مظبوط يحتمل لا إشكال في هذا يقول ويرد عليه بسياق الايه في قوله بقصه مذكوره واطر عليهم بداية في القصة القصه مضبوط سياق القصه في سياقها يعني ما في في يعني ما ياتي بعدها من السياق هو اللي حدد لي المعنى الاول يقول الله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوارس واتأس يقول ففيها دليل على أن ذلك وقع أول الأمر قبل أن يعلم الناس دفن الموت أما في زمن بني إسرائيل فلا يخفى دفن الموت على أحد هذا ممكن أحتمل القول أحتمل ولا أحتمل أحتمل لكن وانا ماشي في السياق بعد كده في اللحاق اجد امور تضطرين ان انا اشيل قولي من الأقوال دي ما منفعش معاي لان انا لو افترضت ان هم من بني اسرائيل يبقى معنا كده قصة الغراب حصلت في بني اسرائيل يبقى الخالق اللي لكل قبل دول كلهم ما كانواش بيدفنوا الموت وهذا طبعا باطل من وجوه كثيرة واضح يا اخوانا واضح كذلك من, من مثل هذا في قول الله تعالى قريب من هذا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها يسكن اليه فلما تغشا حملت حاملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعى الله ربه لئن اتيتنا صالحا كننا من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهم فتعالى الله عما يشركون في بداية القصه هو الذي خلقكم من نفس واحده مين النفس دي مين النفس في احتمال مفيش احتمال من نفس واحده خصوصا انه قال واحده يبقى مين النفس لو قال من نفس وسكت ممكن او تحتمل لكن طالما قيد قال لي كده ده خلاص كانه بيقول لي دي ما تحتملش يعني ده الاسلوب ده يمنع الاحتمال كانه خاص عينا من نفس واحدة اللي هي آدم وجعل منها اللي هي زوجه يبقى كده فيش إشكال من المقصود به اتنين آدم وزوجه صح كده ليسكن إليها فلما تغشاها كلام عن مين عن آدم برضه مظبوط فلما تغشاها حملت حملا قفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوة والله كل ده عن آدم وزوجه فلما اسقل دعوى الله ربهم لما اتينا صالحا كننا من شيء فلما اتووا صالحا جعل له شركاء فيما اتوهما فتعالى الله عما يشركون كيف يكون ذلك وقد تاب الله تعالى عليه واداه وجتباه ازاي يبقى الكلام السياق الثاني ده يردني الاول صحيح هنا يخلينا نشكك في الاول ده مظبوط طب حل الإشكال ده ايه ده انت بيش ايه اللي ما يحتملش غير آذر هنا لابد من نوع من التأويل لازم النوع من, من حل هذا الاشكال ازاي العلماء يقولوا ده اسمه ايه مش استفات اه زي الاتماش كده. اسمه ايه هتقصد الهاء عايدة على ايه يعني وجعلناها رجوما عزيناها تقصد المقصود يعني جنس النجوم يعني المقصود هنا هي صليته عن النبي صلى الله عليه وسلم قصود أن نتكلم عن النفس السرطي النفس في الصورة الأولى الأصلية الأساسية التي عينها في بداية الحديث في بداية الكلام في بداية القصة وهي هذا وزوجه خلاص لي بحصورة دولو معروف الصورة معروفة لكن لما تكلم عنها بالضمير الضمير ما عدش على نفس الصورة الأولى لا عاد على صورة رقم اثنين لنفس النفس النفس دي جنس تحتها أنواع صور النفس جنس تحتها أنواع منها نوع خاص محدد معين وهو هذا وفي أنواع تانية كلنا نفس مظبوط ولا مش مظبوط لكن هو لما تكلم في بداية القصة عين نفسه فلما قال فلما الضمير هنا عاد على نفس المعينة دي لا عاد على صورة أخرى وده ضرب من ضروب البلاغة يا أخوانا عاد على صورة أخرى ما ينفعش عيده على نفس الصورة الأولى النفس النوع الأول اللي هو آدم ليه؟ لأن حاشاه ده شرك ربنا سبحانه ضربه مثلا لمن أنعم الله عليه ثم أشرك به بنعمته ينفع آدم يكون مثل كده عليه وعبين الصلاه والسلام لا ينفعش معا يا أخوانا زي إيه بالضبط زي في قول الله تعالى أو لقد خلقنا الإنسان من نطفة من, من سلالة من طين الإنسان بقى مين الإنسان هنا هذا مين اللي خلق من سلالة من طين هذا ثم جعلناه الهاء عايده على الإنسان اللي هو هذا لا أيضاً على الإنسان بس في بصورة أخرى، بشكل ثاني، مش آدم بقى ما ينفعش يبقى آدم. ليه؟ لأنه لم يجعل نطفة في قرار مكي. ثم جعلناه نطفة في قرار المكين. مين من؟ آبى للزوراء وعطف. يبقى الإنسان هنا كأنه إس دين. لي صور؟ لي أشكال؟ الكلام كان في الأول على شكل واحد، معين وهو آدم. بدلاله السياق برضه مصبوط كده لانه هو الذي خلق من ضي. بعد كده ما ينفعش أبدا أحمل بقية الكلام عليه مع ان الضمير يعود أيه يعود على الإنسان كجنس لكن لازم أشيل منه الصورة الأولانية أنها ما تنفعش ما تنفعش يبقى آدم هو الذي جعلناه مطفة في قرار مكين معي يا خنا ممكن في <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وخاتل من امرض الضبيب مش, مش لا حلول أخرى. عند, عند التبسير وعند علماء ده مش استدلال لان هو يتكلم عن اثنين وان مسألة ان الافراد يدل على الجامع وان الجامع يعبر بيه عن الافراد و كل ذي قضايا جائزة في العربية في الجملة، إلا بعض إيه بعض بعض الصور اللي ما ينفعش يعني إن تأتي في العربية، إن المسن لا يدل عليه لا يدل على الجمع الجمع ممكن يدل. إن تتواب إلى الله فقد صاغت قلوبكما وقلوب جمع فحسن أن تضاف إلى المسن. ظبوط في علاقه معايا يا اخوانا لكن لو جاب اثنين نص على ذاتين ما ينفعش اخد منه الجمع أو اخد منه الجنس المفرد الواحده لان الاثنين يبقى قصد الاثنين زي ايه بل يذاه مبسوطتان فاليد دي ذات واليد التانية ذات لو قلت يا ده ها يبقى خلاص انت قصدت ايه اثنين من العدد لكن يمكن تقول اليد تعني الجامعة الواحد لأن الواحد يدل على جنسه دي قاعده ان الواحد يدل على جنسه واحيانا يعبر عن الواحد بالجامعة ويعبر احيانا عن الواحد بالمسنة لكن المسنة ما تنفعش تبقى جامعة معايا كده اخوانا الواحد المسنة إيه زي إيه القياه وجاءت وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد ال <تصفيق> الى اله اخر فالقياه في العدد. القياه مين من الخطاب هذا على أحد التفسيرين الخطاب ل جهنم لمالك وهو واحد القياه فجاءت على عادة العرب كما في قول كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بين الدخول بين ال... بسط... بسقط اللوى بين الدخول في, ح... في حوملي بسقط اللوى يعني ال... لا سقط اللوى دي ديك دقة إن زي العرب كان قاعد واحد قاعد فاضي فبيدي كل شيء شكل فبقت اللغة سرية انتما دقيت في صحرا كده تشوف احيانا الصور تجد في تعرج نتيجة لان الريح بتيجي تعمل تعرج في الراملة كده اخر التعرق بتاع الراملة لا اسمه سقط لهم بين الدخولي في حاومالي بيحط منطقتين يعني هو حدها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا فهو بيقول كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزل كيف هو بيكلم مين قيل واحد لكن في الحقيقة الكلام ده مش مسنة فوعد الشروح قالوا لا ده كانوا وكانوا اثنين وانما قال قالوا ان العربي دايما بيمشي في ثلاثه يمشي في اثنين معه يعني رحلة بتاعت العرب ثلاثه وهو واحد لرأي واحد للسقياء فيبقوا هم اي ثلاثه واقل الجماعة ثلاثه في الرفقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اقل الركب ركب ثلاثة ايه ركب فالعرض على هذا فهو كانما خاطب صاحبه وخاطبه على انه هو الاثنين الباقيين بس هو واحد بس لكن في توجيه اخر في شروح آه... هذه المعلقه لانه لا ده كان فيه والبعض قد ما كانش فيه حد اصل ده بيسرح وطبعا القص كان يعني سرح كبير يعني فكان سلوق من الصعليك واحد فاضي بيقول له عايز فاضي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم احنا اللي دخلنا في القصه دي <تصفيق> ها المسنة، ولذلك من كانت برضو البيقية اللي تفيدنا في قول الله تعالى: والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابوا وأصلحا فأعرضوا عنهم. اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: والذان يأتيانها منكم الرجل والمرأة. لكن استشكروا أنا طموع ال السياق اللي متكلم عليه. عن المرأة قبلها والتي يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فيذكر مرأة أخرى المرأة مع الرجل فاستشكلوا فألوا إيه المقصود وردت بعض الأثار عن بعض التابعين أن أهما الرجلان أو المرأتان الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة يعني يبقى الخطاب الأول في المرأة التي ذنى. الخطاب الثاني في الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة لكن يرد على ذلك بالنكته اللي بنقولها بان العرب لما ذكر لما يجي يذكر اثنين منفصلين يعني يجي يذكر اثنين والذان يأتيانها منكم اثنين يبقى قصد الاثنين دول ذاتين منفصلتين لانه لو كان رجل ورجل لقال باسلوب الجماعة او باسلوب الجنس الذي يدل على الجماعة دي عادة العرض لكن طالما قال والذان يأتيانها منكم يبقى دل ذلك على ايه حال انه قصد اثنزاتين منفصلتين ما يقدرش يجمعهم في مفرد في واحد للجنس او يجمعهم في, في جمع؟ الجامع مش هيدل لانه ده رجل وامرأة والمفرد مش هيدل لانه ده رجل وامرأة فلذلك الراجح من اقوال اهل العلم وعليه جمهور المفسرين هو ان اللذان ياتيانها منكم ان الرجل والمراه حتى وكان في تكرار لحكم المراه معايا يا اخوانا ايه اللي هنا اه احنا لان هنا مثال اخر سبح الله غرابا يبحثوا في الارض فاتكلمنا على سوره الايه الاعراف وكنا وكنا الحكمين مشاهديين ايه اللي يدخل فيها هو ومتنفل ومتنفل. ومتنفل. اه تقصد وكنا الحكمين مشاهديين تقصد للم... ما احنا قلنا الجامع ده ممكن يدل هي الاشكالية عندي ان يأتي ايه المسنة مش يأتي الجامع او المفرد لكن يأتي المسنة المسنة ده يدل على ايه إذا دل عند العرب يدل على المفرد طب تعال المفرد كده زي ما قلت ما تيجي تقول لي قفة نبكي طب تعال قفة دي دل على واحد أيها طب تعال اعملها بقى بل يداه مبسوطة بل يداه تقصد ان يداه قفة اتنين رجعت لكام رجعت لفرد واحد صح جدا رد احملها في الآية بل يداه رجعت ليد لي واحدة صح جدا انت أردت تكسر وتقول ان هنا كان للمجاز التكفير فروحت رجعت الايه وفسرت اليد بالنعمة فكأنك رجعت الامور الى التقليل حتى صارت نعمة واحد ما تطررش دولنا النعمة جنس النعم خطأ لانها تدل على نعمة واحدة في فرق بين الاثنين انتم معايا اخوانا في فرق بين الاثنين بل يداه لو فصرت بل ما تنقدرش تقول بل نعمه ليه؟ لأن هذه قلنا الاثنين ما يدلوش على الجامعة يدللي أقصها يدلني على واحد على واحدة على مفردة يبقى أنت رديت النعم التي تريده بالتجويز أن تكسر رديتها ليه؟ كأنك بتقول بل هي الله الواحدة المفردة مبسوطة هل ده ينفع كلام ما ينفع أخوانا. كلام ده ما ينفعش صدته مع النبي صلى الله عليه وسلم طيب هنا ما هذا ما ذكره في ما يتعلق بالسياق القرآني في بقى ثلاثه ما يتعلق برسم المصحف نخلينا بقى في ندخل في الكتاب التاني نعم